لما البطل صان فاز برحيل وهالبطل والغالي لجنان يا يا روح بجسد يا يا روح بجسد اغفاقه وإخوانه ما همته نار العدا ما همته نار العدا والهم عنوان وعنوان شهم برغم كيد العدى شهم برغم كيد العدى وعوان حي سهيل بكر يرفاقه حي ابو طاهر فاجو حي سهيل يغفاجو اهل وخلانو اهل وخلان فست بجنوحور يمزينا بكليل زهور فست الدمك لا ما همك يسه البقر أبد هالجور والله فست بجنوحور يمزينا بكليل زهور فست الدمك لا ما همك يسه البقر أبد هالجور ما تقصر أبد وما جايب هالشهام منين ما تقصر أبد وما جايب هشها ممنين بكتبت المجاهدين قتل الإسلام بك فخور بكتبت المجاهدين قتل الإسلام بك فخور يضمت قصر أبدو مكلي جايب هشها ممنين جايب هشها ممنين والله فستك جنة وحور يمزين بك ليل زهور فستبدمك لا ما همك يسوه البقر أبدها الجو والله فستبدم جنّو حور يمزيّن بكليل زهور فستبدمك لا ما همّك يسوه البقر أبدها الجو أوه يا نبع العزّة والجود تهووت عشق الاستشهاد يا نبع العزّة والجود ميلاد الفاتح محفوظ واحد واحد الميلاد ميلاد الفاتح محفوظ او يا نبع العزة والجود تهوى وتعشق, وتعشق الاستشهاد والله فست بجل نوحور يمزين بك ليل الزهور فزت بدمك لا ما همك يا أبدها الفجر والله وفزت بجنه وحور يا مسيا بليل الزهور بدمك لا ما همك يا أبدها الفجر ابد آه يا بطاها يا لمع الطي يا بسمه أهلك والحي يا بطاها يا لمع الضي يا أهلك والحي بعد وحي يتكلل بكليل النور عمك طاها بعد وحي يتكلل بكليل النور يا بطاها يا لمع الطي يا بسمة أهلك والحي يا بسمت اهلك والحي يا فزت بجنه وحور يا مزين بكليل الزهور فزت بدمك لا ما همك يا سهل فجر والله وفزت بجنه وحور يا مزين بكليل الزهور فزت بدمك لا ما همك يا سهل أبدها صيغ الذهب بكل الكون مثل الذهب صيغ الذهب بكل الكون مثل الذهب بحلو تكون بالظل خالو مزيون تاريخك بالعزم أسطور بالظل خالو مزيون تاريخك بالعزم أسطور صيغ الذهب بكل الكون مثل الذهب بحلو تكون مثل الذهب بحلو تكون والله وفستيجنا يمزين بكليل زهور فست الدمك لا ما همك البقر أبد هالجور والله فست بجنة وحور يمزين بكليل زهور فست الدمك لا ما همك يسه البقر أبد هالجور آه بعدك على عهدك دائم دمك يا غالي صيني بعدك على عهدك دمك يا غالي صاينين بكتبت المجاهد على عهدك والله يا جسور بكتبت المجاهد على عهدك والله يا جسور بعدك على عهدك دايمين دمك يا الغالي صاينين ودمك يا الغالي صاينين والله في الجنه والخور بكل الزهور فزت بدمك لا ما همك يا سهيل بكر ابد والله وفزت بجنه وحور يمزين بليل الزهور فزت لا ما همك يا